قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وساوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس